فَإِذَا سَنَخَنَ شْهُورُ الْحُرُومُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَقُذُوهُمْ وَاحْسُرُوهُمْ وَقَعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَقَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنَ حَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ السَّجَارَكَ فَأَجِّرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبَى هُمَا مَنَعَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رسوله؟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 يُرْضُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اكْتَارُوا بِآيَاتِ اللَّهِ كَمَنًا قَدِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مومی نیل موچ و چو روپی ویل کومی وَإِنَّ كَتُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُونَ سونی وہم فالله احق ان لو ان چو من يشاء والله عليم بلالی ہوں حسبتم ان وتطوعوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير مَا تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله أولئك حبط تعمانهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يغف إلا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ